هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً فَادَتُملائكَةُ وَهُقائِمُ يُصَللي فمحرَابِأَ الله يُبَشِركَ بح مُصدَّقَ فادَتملائِكَة وََّقم يصَد نَحرأََّض أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي ايه قال رب اجعل لي ايه قال ايهاتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار فذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار واذا قالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين وَقَفَتْ عَلَيْسَ إِلَٰهًا يَا مَرْيَمُ قُنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُوتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ وَمَا كَانَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كَانَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كَانَ لَدَيْهِمْ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ويسابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين اللہ دی